وَإِنْ خِفْتُمْ مَعِلَتَيْنِ فَسَوْفَيُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون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 وَمَحَالَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ